بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير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 فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثمَّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ لَفِيرَةٍ إِنَّ أَحْسَنُ تُمُ أَحْسَنُ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّ سَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَأَخِيرَةِ الْيَسُوجُهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالْشَّرِّ يُدْعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْتَغُوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا وزارة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 كلن نمد هؤلاء وهؤلاء. من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولنا خيرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلا ناخر فتقود مذموما مخذولا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 سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بلا قراءة حجابا مسطرا وجعلنا على قلوبهم أكن تني يفقهه وفي وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أو حَدِيدًا أو خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متاهو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 وَإِمَّنْ قَرِيَةٌ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِرَأَيَاتِ إلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا لَوْ وَلُونٌ ثَمُودَ نَاقَتَ مُبَصِّرَةً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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمنوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يضلون فتيلا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 إذا لَأَذَقُنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْضَّرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدَرْ سَلَّمَ قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إِنْسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوْسَ قُلْ كُلُّينَ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف نوتاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى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 قل لو كان في ضرب ملائكته يمشون مطمئنين لنزلنا مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان عباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولرزق قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبض الظالمون إلا كفورا قل وأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية لإنفاق وكان للإنسان ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء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 إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِنَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُونُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء حسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغف بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له